الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان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 فبأي الاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شر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 السماء فكانت وردة فبأي بسيماهم فيأخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 كل لفاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق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 مهما كان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهما عينان الضاختان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي w ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان Wielu z nich wiedziało, że w tym momencie, w którym znajdujemy się w tym بلهم ولا وجان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ متكلا على رفرف خضر وعبقري حساب. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام